أستغفر ا ل ل ه رب ا ل ب ر ا ي ا ت أستغفر ا ل ل ه م ن ا ا ل خ ط ي ا y e Oh, t h e n k